وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ مُجْرِمُونَ مَا كَسَرُوا رُؤُوسَهُمْ مِنْ دَرَبِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّنَا مُنْتَقِمُونَ لو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من لئلا ان نجنم ولكن حق القول من لئلا ان نجنم اَمَّا مِنَ الْجِنِّ مَنَ مِنَ الْجِنَّةِ وَمِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا تَسْلِيمَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ وَذُوقُوا عذاب, عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَطغَوْنَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ اذْكُرُوا بِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَجَفَّأَ جُنُوبُهُمْ عن ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم يوم يفقرون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم فلا تعلم نفس ما أخفى كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة آي جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كان فاسقا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يشعون الصالحات فلهم جنات فلهم جنات المأوى منزل بذلك كانوا يعملون وان والذي فشقوا فمأواهم مما مَأْوَاهُمْ مِنْهُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وطيل لهم ذوقوا ذوقوا عذاب ذوقوا عذاب الذي كنتم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم, لعلهم يرجعون